قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إن لم أرد في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كبرة خاسرة فإنما هي زجارة واحدة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 أنتم أشد خلق أم السماء أبنها رفع سمكها فسوها وأعطش ليلها وأخرج ضحها والأرض بعد ذلك ذحها أخرج منها ما أها ومرعها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرز في الجحيم لمن يرى فأما من طرى